بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا ولو ردوا لعادوا لمانه عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وقالوا إن هي إلا وما نحن بمدبوسين ولو ترى حق قالوا بلا وربنا قال فذوق العذاب بنا كنتم تكفرن قد ختير الذين كذبوا بلقاء إلا حتى إذا جاءتهم الساعة حتى جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فروطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا تاء ما يذرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحذرك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين لأيات الله يجحدون ولقد كذبت رسلا من قبلك فصدروا على ما كذبوا وأذووا وأذووا حتى ناصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا قد جاءك من ذا المرسلين وإن كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما, أو سلما في السماء فتأتيهم بأيهم ولو شاء فجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين